أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلمما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم